111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 113. والكتاب المبين 114. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.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 111. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 112. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 113. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 ت واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا منفضته ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرعا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِيدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَذْبِكَ الرَّحْمَانِ نُقِيْضَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ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 وَلَيَعْذَبَنَّكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُ النَّبَكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ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 وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ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 114. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين 115. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 116. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 117. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 118. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون